وقال اركبوا فيها باسم الله مجرها وموساها إن ربي لغفور رحيم. Allahi yatajiri bihim fi maujin kaaljibani wanaga ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا ابن يركب مع Quan السوي إلى جَبل عاصمونني م وح عل الموج فكانا من المغرقين Oh, I'm clean. على الجودي وامكيل وعد للقوم الظالمين On am da nu Rabban gufan col le Rabbin nan vinim ahli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 Ka Ang ta cuminang or Quan woa <laughs> تلك من أنباء الغيب نوحي ذا إليك ما كنت فاصبر إن العاقبة للمتقين m <laughs> ان <تصفيق> فلا <تصفيق> ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه Oh louya hud ma j tan bibinati u ma na hnobetiki ali hatindau colik u ma nan qul illa trakam ba ualiatina bisu cole Allah, waashahadu anni bari'u mima tushirikun فأني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا in ni ta quan tou Allah wa مستقيم ثوان لو فقد الامر لكم ما ارسلت بي ليقوم ويستخلف رب بي قوما غيركم ولا تضرون شيئا fiu onna ma ja amruna na jina da وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَوْا بِرَحْمَةٍ من عذاب من غليوم وان ج عنندوب آت ر و صصُ لَ تظ أمر كل جر الن la in nāāāda nākafaru rābbāhu Alā ongum salihun إِنَّ <تصفيق> رَبِّ <تصفيق> an ku